العيني. ولو قال الموصي بوصيتي أرب وكذا الفقراء وتباع لهم فلهم الغلة فلهم الغلة مفتحة الغلة أمان أهداب قصيد أمان أهداب قصيد أما يبدي استعمالات ما عليه الاستراحة لما يقديها ذلقة بيط ونقول كباب لا وعاتك اقول عسب عداد او هي عدد من القفف نقول هو الغلة قال الغل والله غله عينه في الحين كل جلسة في خلّ. خلّ. خلّ. خلّ. الغل الغل الغل على إيه الحين تقول غلة يعني غلة واحدة غلة عادها زيادة على إيه قلنا ومين يقول جلسة ولا ودها الغلة لا الغلة حقة ال الثمر والده الفوايد يعني من غلة يقولها ذيك الحين يقول غلة الغل والغل <تصفيق> الغلة يتيح الحاصت فيها قبل البيع حاسو قال ولو قال أرض كذا الفقراء وتباع لهم فلهم الغلة قبل البيع قاية ثمرين أو زرع أو إجراء ونحو ذلك هذه هي الغلة إن لم يقصد ثمنها إذا قصد ثمن فئتنا وثلاثةٌ مضاعفة ستة لاي دائما بس ثمنها ما دا قست المنهاه غير تركلنا الورده اي ما لها معنى ثمن لا ما رضيو يروح اخذها ابن عار بس من خليها هي لا لا دينا في الدار اياره هم اللي ياكلها في التجاره لا لا انت الثمن هو قصد الثمن به ده قصد ثمن دالهم فهم سواهم أكلوها ولا هم باعوها الثمن يدك قال قال همارة قال لي لأنها على ملكين حتى تباع. إيه. بس تقول زملة من يارك. من قيمتها, قيمتها إذا بها ولا باعوها ولا الحين يبيعوها إذا سهلواها. وثلاثة مضاعف وست ستة. ثلاثة مضاعفات هي ستة. يجب صالح الثلاثة مقاعدة ألف عيب معنى ستة أجيب وأضعافها ثمانية عشر أضعاف ستة إليه مقاعدة ثمانية عشر أجيها ستة وستة وستة وستة حين أضعاف جمع حين قال جمع وأقل الجمع ثلاثة فأقل ما يمتذل بها فبس نعم عبوها الثلاثة المقاعدة لا لا ثلاثون مضاعفة معناه ست وهنا حين ذا أضعف أضعفها الجم الستة ثمانية أيه حسب أقل للجم وهو ثلاث مرات لكن ما نحونه إن ضاع يعني ثلاث لا أيه لا إنك نحيد يقول ثلاثة مضاعف والستة مضاعف لا أضعف الثلاثة هذه هيها مضاعفة هذه هي ستة أو قال ثلاثون مضاعفة بالشتة وهاو يعني أضعاف إذا بدك الثلاثة هالمضاعفة أضعاف الثلاثة هالمضاعفة هش؟ مضاعفة فأنت تطلبت <تصفيق> المفروض إنه واحد المفروض إنه واحد إذا قولت أن تضعف أثنين يعني أثنين إذا كان أضعاف ثلاثة إنها أضعاف أحلى <تصفيق> نعتبر إن الضعف منها مرة والمفروض هم الضعف هو مثل المره ضعف الثلاثه اخذ نفس المره هو 3 2 0 فاستنطرنا ضعف لا ما ما ما ما هو واحد فلا يهمني شي ضاعف لها العذاب وضعفين حين قاعد يضعفين دليل على أن الضاعف مبلوى ما عفاجة يقول ضعفين لا أي ريح يبينها ولا أبلها ضعفة؟ هل يرغب في الثلاثة؟ هل يرغب في الثلاثة؟ وثلاثة المضاعفة؟ لماذا يقول لك مرة؟ نعم وأضعافها ثمانية عشر ومطلق الغلة والثمرة والنتاج للموجودة إذا أوصاب الغلة فالثمرة ولا أوصاب النتاج ولا أوصاب الوجه ولا الغلة مطلقها فإن كان موجودة فهي الموجود وإذا ما هي موجودة فهي الموجود فهي الموجودة سوا؟ نعم هو مطرقة الغلة يعني حين ما ها والتمر النتاج اللي الموجودة كل هاي تسمى غلة. نحن عندنا دحين هم اللي يوقفون بزق وهذا إذا هي موجودة للحين التمر رفع على الشجرة، وأصاب التمره تمره هالبستان في, في سباد الرئة الموجود فقط وخلاص. وإذا ما بالشي موجود في بات أبتد. وإلا فمؤبَدَةٌ. كان مطلقين الخدمتي وصلت جاوا هي موجودة هاد هاي يقول السنة هذي بعد هذي إذا أوصل لك وما هي موجود غلتها بالساني ولا فيها غلة في المعنى دائما يعني لما تموت هو دائما يعني مدة حياة الذي يفهم الذي يفهم ذي فإذا تجلس سنة ولا سنة ولا فلا بقول سنتين وإذا أطلق كذا فيها بمعنى ما دام لا موجود لا بمو صالح وإن الله أثماني لفلان أيه أثماني لا لا ما يموت لا ما يموت المو صالح إنها بيقول لا تورد لك المنافع والذي الشيدي هو معدوم. وإلا فمؤبدك ومطلق الخدمة والسكناء يعني مثل الخدمة والسكناء إذا أوصى واحد بخدمة هذا الفلان بخدمة العبد الفلان ولا سكنة دار الفلان وهو ما دام موجود وينفذ من سكنة دار لا يملك غيرها سكنة ثلثها إذا أوصاب سكنة دار الفلان وهم ما معه الله هو والمفروض أنه ما إله إلا لا. هذا بناء على أن في مرضها المفروض وأما إذا أوصابها ولا أدى في وقت حياته سكنة له في حياته هي كلها فإذا كان اعتبرها وصية يعني لما بعد الموت إذا داف في حياته واعتبرها لما بعد الموت ما له لا ما له يعني إيه لأن بعض المرات يعني الوصية الوصية لك كل تنفذ من كل المال جميع جميع لكن الآن عنا في الصحة ولا أسندها الى ما بعد الموت أما إذا أسندها الى ما بعد الموت فالما له إلا الثلث والله في المرضى المخفف فالما له Peace سوا أي. وإذا عادها ما شاء الله عليه فإذا أسندها الى بعد الموت فالما له إلا الثلث وينفدق من سكنة من لا يملك غيرها سكنة لُضي ومن أوصى ولا يملك شيئا Ahoj, ošé! Ahoj, ošé! Ahoj, ošé! ومن أوصى ولا يملك شيئاً أو ثم سليفة أوصى ورجع تلقى الماضي قيموش أما أنه قال حبه ثم سليفة أهى إعبارة همني كيفية؟ ثم بها لا أسيدنا هو إشتين يعني ومن أوصى ولا يملك شيئاً أو ثم سليفة لا أسيدنا إشتين بحي محلوب أو كان يملكه ثم أوصى ثم تليفة أو كان يملكه عند الأو ذنبتة لبعن إنو كان نابل الشهر إذا يعني ما هو وصف حرف حرف, حرف على حرف وما هو وحد عادي في حالة ومبت مارده محرم ناسي باب محرم سابر إذا صد المضاررة إن صد المضاررة بايئها وضع الشيء انصد الخناك الحانك جي خارن ما بيقول له بعده انصد المحرنة ده ايذاه معاك لا فلايسمعه... اسهل صار رقم هذا الله يا لغاكم حقه حقه لا الله ولا شيء عم ما بلا مع المحكة حين يبقى يموت الحين يجيب في آخر الحياة لن بيحق أسمع. ليش كمان ما رمينا في دوابين وصايا على الثلاث ممانا ليش ليه؟ ليه مع المحكة عليه دين يدوا كله ولا لو نجح المال لو أبعد بقية ولا أدنى ما دين كله أنا زبرت حاجة صار فيها حكي. عبد إله عبد نسبة ولا ما له. أهل الشتى نجوا عاد حي. بعدها بعد الموت ما الله. ما عتقالوا ذي إذا أصيب ملك الله ثلث ولا إذا أصيب مالك الله, ثلثة مالك الله ثلثة. ثلث. فقوم أن ما تمام قالوا فقوم أن بثلث كله ثلث باقي هذا قدنا تعندك دوله ثلاث ثلث المال هذا جائز بالاتفاق بقيه المال معي فيه ثلث بالاتفاق قمت اودع ب 3000 ويا الله يا الله يا الله لا مالك قاعد هيك قال ايش هذا كل ما جاك دي بالاتفاق ما حين اي مبلغ 3000 3000 يعني 3000 جواح فيه منازع ايي وصيت ثم ما بثلاث ثم ما المال وخلاص ما عاد معني شي اوصيت قلت لها المال على ايه على تمام في ما فيها اشغال وهذا الباقي ايش وصيت بثره ويا الله يا الله زمان انا هبدث انا والله صار لها يعني جا 30 60 كذا أربعين، قوم جابوا ثلاثها، قال 11 ولا وي الله يا الله قالوا ما هو بعض هم داخلين استدلو بابي صاحبه قال محمد البيضه ذهب وجاب هذا الرسول قال هذا كل ما يملك يرجع يحمس على الرسول قال زي واحد ويتصدق بكل له ويرجع يكفل الناس وقال بعضها يقول لا صديقها لا عن بحر غناء ولا لا. الوقف يصححني يوقفه كله لكن هاي جمع الشعب يدخل ولا مال وراح والناس الناس يدخل ولا هذي جنمة مدن يعني هينفليش سجل الماده ماده ما حاجة سبر كلام حاجة مطريف <تكلمة> <تكلمة> لا بعدها متحام هذه اللهو طي الجهة له هذه اللهو طي النية له تيه هنا وتيه يلف عليها وتيه مدري واهي نقول جاه هذا رعني دخلوا <تصفيق> <تصفيق> واحد نار جهنم ما واحد يسوي رجع والله على النار ما ما ايبي حق يا هل مفروض ما له مال؟ يسبر واحد يشمت. سلام يا جماعة. سلام. ولا منكو شيء؟ قالوا منا وصا ولا يملك شيئا؟ أو كان يملك ثم تلف أو نقص فالعبرة بحال الموت. إذا أوصى واحد مثل الحين أوصيت ولا معي شيء؟ أوصيت بثلث مالي لفلان ولا معي شيء ماله هي بلا صار. فالعبرة هالوصية العبرة بحال الموت. إذا جاء الموت وعمام يجي لها. و إذا جاء وقت الموت وما مشي ما مشي. سلام. أعني لا يقول واحد إنها ما صبرت الوصية لا إن ما بشي للحينه ما أملك شيء أوصي إذا ولا بشي ما يقول واحد هذا ما هي صحيحة. إذا رجع وقع الموت وجدنا غني ضاعل بثلاث قالوا ما بشي لأنها أوصى ولا بعد <تصفيق> <العبر> بحال الموت يألك بعد ما شيء فلا هالعبرة بحال الموت إذا جالي مال فأين أثرف تالمال تمام لأن ليه تصرف فيه وقت الفين العبرة بحال الموت إذا جاء وقع الموت على الإنسان وهو يملك مال فيجي يكثرها بده جاله بعد الوصية وأثرفه بده جاله بعد الوصية وخله بده ما جالش المكان العبرة بحال الموت العبرة بحاله أو تلف أو نقص فالعبرا بحال مال كثير ونقص فماله الذي ياكل أذي حال مثل أو صابت مثلا مليون فالعبرا بحال موت إذا ما زومع ماله 100 في 33 لا نقول يجيلها وقت الوصية جاء غني أو نقص فالعبرا بحال الموت فإن زاد فبالأقل. يعني صار مع مع كيف ما فإن زاد الماء على ما وقت بتلقيصاء فبالأقل فيجب يخرج ما أوصى ما كان يمكن عند الإصافة فقدر عند المحجيز ماذا خالب؟ أنا ما أشي يدي أكثير يدي بحال موس كيف ما كان؟ لا ماذا يا حاجة؟ إنها أنا... ها تمام عبر. ما إذا أوصيت مثل ذا الحين أنا أوصيت بمئة ألف أيوه هو شكري تمام غني إذا أوصيت بثلاث مالي ما تمام ما إذا أوصيت بمئة؟ بد الدحاله الموت بده مالها له الميه بده زاد بده نقص لا لا نقص هذا الحاصل على عندنا 100000 احمد الثمل على الموت بده قليل ما وي اعمالكم اعمالي ما قاعد يجي له ثلث المال يجي له ثلث المال هذا هذا ظاهر هذا هذا هذا المال بحال الموت وحال الموت بدها بدها قريبا. قريبا. بدها قريبا. بديها قليل كيف ما كانت لازم ار هو حد ولا ولا ولا ولا ها؟ سأل سأل شرح؟ أي سؤال بيوكله يا هما هو؟ لا لوبه مخالف إن هو يقول أخلاق المذهب ولا؟ فين زاد في بالأجل؟ يعني يبصروا لا فين زاد؟ ما <تصفح> شوفها بالأجل؟ فبما أصل آه آه لا لا هذا أول ناس من عمره محل مو تاني هذا حسن لا من قبل يعني الوصية. <سرح اللحررت weddings> إيه، إيه المبروات تعتبر حال وصية، إيه المبروات يعتبر حال وصية، المعتبر بحال الموت، كيف ما كان؟ المفروض بحال الموت، الوصية تعتبر بحال الموت، كيف كان؟ فلذا هم قالوا إذا أو صعب شيء، فإنه هي السهلة، إذا أو صعب مثلاً دارحين بمية ألف ولا بدل جرباه ولا لا، إلا إنه يرجع لها، إنه المفروض بحال الموت. ها خلاص ها هلا ها رهاب الروح فصل في ما تبطل به الوصايا وتبطل برد له هذا إذا ردها الموصى له أنا أوصيك لك بمئة ألف ورد هي ما تشتيها. هذا ما هو ضروري إنها قبل ما بلها لا يرد مثل الهبة ومثل ذيك ما شرطها يقول ولا ولا بل لا يردها النذر ما بل إنها لا يرد وهذا ما بل إنها لا يرد بدها قبله ما هو الشرط لا له عقد ما بلا ما هو شرط كثير ولا هي عقد ما شرطها إن قبل إنه لا يرد هذا هو ذي هو النذر وموته هاقول لها موت الموسى لها إذا مات قبل ال قبل ذلك الوصى مع الشيخ وانكشفه ميت قبل الموسى كذا كل جاوة انكشف انها ميت ألا قبل الوصية ومقتله الموت أسابر يوصي ها أسابر تقول أن يوصي الميت لا للميت أنا أعطيت لك <تصفيق> لو سويت <تصفيق> <Celebrity. تصفيق> واحد ميت هي هي اصلا تمليك والتمليك ذي اللي جاي انه لا يجوز تمليك الجماد بالله اذا كان مثلا احياء المشهد وذا ولا المشهد لا يجوز هلا بناء على انك توصل الفلان للشخص نفسه اما ان انكشف انه ميت فاذا انبطلت هذا بناء على انه هي من الحين توصل الفلان. انها تمليك لهذا الشخص ولا يجوز تمليك جماد <تصفيق> ه، عناه صاير بيجي سامي ماله نعزله أو ربع، وكان له مال عند الإساءة، ثم عند ذلك المال زاد جدره، عند الموت على جدره يوم الإساءة بالأقل، عشان أجره فيجيب إخراج ذلك في الربع أو ثلث، مما كان يملكه عند الإساءة. <تصفيق> ما كان لمئة ألف ولا يعني ثلث. في <تصفيق> <تصفيق> فيجيب إخراج الوش. أختلت أو ربع مما كان أوصله، يعني مما كان. <تصفيق> عند ما كان موجود. <تصفيق> ما كان موجودا في حال وصية. سيره. والله عارف إنك تعرف هالكلام. أنا ما أقول لك أكل أحد. أنا ما بعد. هو هو. أنا قال معك عين قوي؟ أي عين دية. أي قهاد ثلاث أي دية؟ دي. سابق. سابر صح ما اقول دية. له جالك ما له الا هو. ثلاث ما لو قال زادك مال بعد. اني يو على البابي. اني يو على البابي. هو هو قال لك ثلاث هذا مع التعيين. ما له الله ثلاث دية. الثلاثمية الالف. ما ما هي نفسها. ثلاث دية هذا يأكله. لا ما عينه. لا ما عينه وصل ما ما عم له فالعم بيحله. كل هذا مني. آه. وذهبها ولا زين. بنت ما حرمها. ما بذهب فيه مني. آه يدوبالك يعني. ذي عينها بقولنا عينها يقوله أوصله بثلث هذا المال. فهذا ماله. على وهم عين الحين حد يوم موجود. أيه. تيجا ذو المال يدو معيين وما بطلع. غير المعجب رديه ثلث. رديه. ومن الحين في السابق، أي أنا هذا الوصايا العبرة بحال الموت ما حال الوصية، الوصية مالهاي عبرة، لكن ده يفهم كي يجواب شيء هالأمور. هيا الموصية عمدا. كذلك <asthma> قتل الموسى لا قتل الموسى لا يسوها يا خبير لا يساعد لا الموسى عمدا وإن عفاء هذا يعني أنه يدرد يعني دي أولياء الدم لا يساعد ما. لا والله هو قبل ما إذا ما قدمات، بلقنا اللي قدمات. إذا ما قدمات، مثلاً جاءوا قصا ورجع قتله، عاد له حياة مثلاً ما عاد هنا. وقال مسام فيه في القوات فلا نقول لنا الوصية له. هم قالوا إذا طعنه إذا هي عكسية طعنه ورجع قام يوصي له بعد الطعنة في سهلة. صح ها؟ إيه فالوصية سهلة. ادفع بالسيئات الحسنة من باب أدفع بالسيارات الحسنة هاي كلامه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حذر عظيم. الإمام عليه ورا ورجع يقوم يوصي له بل. عفو بس. وحين يقوم يوصي له. دي وش؟ خضاع. خضاع. يعبدو على ما, <تصر> <صدق> <وليعتواوا> <تصر> ما يجري على الفعل. ما يجري على ما يقوله. ما يقصو. لا عندي خلي فيه جراع على الفعل. يا مين حين اعفيه عن القصاص. وان اولا نحن اعفيه عن القصاص وحين يهب لها الف ريال. انه <تصفيق> دا بشار الى هذه هاو دا هي الوصية. ما دا بيه الوصية? هي منتوب الوصايا هي منتوب. فاذا قال فيه جعل الله وثلث اموالكم في اخر اعماركم زيادة في انترويشية. وشو? <تصفيق> لا زادت مينا السلام عليكم هذا بيكون هذا من الله متشددين واحد هذا والله صراحي با يمدوه يسبه وكذا قال الله سامحك الله ما ادري وشو احداك الله ودمت عالي يا يا يا الحين الطبايع حجريه أمانة إن الحين يعذ إنها عشر ألف مرة. لا يعني على أساس. هي أمامه. يمين. أمام أمام وش أعظم من الحين تابله خمسة مليون. الحين تابله خمسة مليون. على و. الحين تعبله خمسة مليون. الحين مليون إذا اديه هديه هي مليون. هو من الحين تابله خمسة مليون. قطع. سواه. ولا أحد قال لا يعذيه ولا لاي ها لا والله كنت عم كنت طيب الصوره هاي لا ابن جلال لا اذا حي كيف ما كان الحين إذا عفا إذا عفا لأن الأولياء إذا قتل ذياب حمدًا فهم خيرون بين أن يعفو عنه ولا يأخدوا يعني يقصوا ولا يأخدوا ذياب بالخيار؟ الخيار الأولياء أيوة غير هو شخص راسه هو عاده موجود في عادة, عادة, عاده له هو مخير هو مخير. مخير سالو ما هو يعني هو الحين يقول العبرة بالانكشاف جاءت في مد يشيها ين جاءت كليا مد الزهر لا أن يكون مشروطا ولا أن يكون فالإبرة هلا يقول مثلا يسامحك من الجود بشرط يكون بحاق لا بشرط يكون بحاجة له بشرط لا يكون كذا بشرط لا يكون مكين يمدله الموضوع ولا هيا سوهم وين عفاء وانقضاء وقت المؤقته وين عفاء وإنقضاء وقت المؤقتة يعني هذا الحندي تبطل الوصية إذا إنقضتها إذا هي مؤقتة الشهر مثلا ونجحت خلاص وإنقضاء وقت الوصية المؤقتة إذا وقت بينها تبطل الوصية وهذا في المنافع الأعيان كماما وين كماما؟ ها؟ الأعيان خلاصة إذا أقيت كماما البناء أما الأعيان هم يفرقوا بين الأعيان والمنافع فإذا إن الأعيان تورث عنك وكذا ولا يورث الو... بعد الوردة والمنافع لها ما بالله لك مدة حياتك ولا ولا تصيبها ولا تأجّرها ولا كذا ولا ت... يعني هذا هنا في منافع لي في منافع على الوقف والذى هياسو قال وبروجوه أوي المجيز في حياتي عما لا سجّر إلا بموته كذا كذا رجع على الموسي إذا رجع عن الوصية فهو بطلات الوصية اذا اوصالك مثلا بلجير بهالفلانية البعد الموت هذا اذا هو البعد الموت ورجع قامش راجع يبيعها و اخذها خلاص بطلات الوصية او بيرجع المجيز قال الوصي سواء المجيز هو المصيح بها وتصرف بهالقاء مجيز الوصيح اذا ها <تكلم> إذا رجع جاود أجهز ورجع لنا قامي بساب ولا قامي بيعها ولا قام الأول كالموصي لا لما يجي الحين الصدقة الموجزة ذي يجي الوصية مثلا ولا قال عندنا هي زيادة على ثلث وأجاز ما قد يعني ما قد مات أما إذا قلت مات خلاص فدنا نفت لا لا أما إذا قلت تبات إذا قماتها سواء سواء إذا ما تنحنها أنا أوصيت لك بمالي ومعي ورده أجاز وقالوا أجزنا الوصية به بعدها بعد شهر الله كبا قالوا خلاص ما أجزنا الوصية إذا بطلت ايه رغم الى ذلك. هذا يجاوك خلاص راحت هذا اذا ما قبه موت. اما أم اذا قبه موت. خلاص ما عاد السابق. تراجعوا. في حياتي عما لا استقر. ها عما لا استقر. يعني قال الا بموته. ف... اما ف... أم اذا قبه موت يعني منحجي صدقه ومزجيه. هذا خلاص ما عاد يسمع. لا يسمع مهاصية. اذا البكه دي حيني عدد مهاصية. يسمع مهاصية. ما يفرح. <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله يا وصي يا روسيا كانت ناجزه وإذا كانت بعد الموت ولا كذا اذا كانت ناجزه معناته سب بنفس راجع فيها صدقت هذا واعتبرته ما بعد الوصيه واذا وصيت به الحينه ونفذته الحين في صدقه واعتبره وصيه ما يجيب ابا ما عمله سيره لا يموتى فيعمل بناء فيعمل الأولى إذا أصاب وصية قالوا فيعمل يعمل, يعمل إذا مثلاً آه لأن الوصية إحنا إذا كنا باه باهسبرشبت للوصية فإذا توصين تباه الفلان الفلان بناء على هذا قد